عن ايت من كتاب الله عز وجل في اراحي وخواتمي صوتي مرن وقول الله سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وهذه الايه الكريمه فيها بيان ثمره عظيمه من ثمار الايمان وأثر مبارك من آثاره العظام ألا وهو أن الله عز وجل يجعل للمؤمن الذي يعمل الصالحات ودا في قلوب عباده وتأمل قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم فهذا من الله عز وجل وفضله وتوفيقه سبحانه وهو كما قدمت أثر من آثار الإيمان والأعمال الصالحات وفوائد الإيمان لا حصر لها وقد كتب فيها أهل العلم كتابات نافعة ومن أميز ذلك ما كتبه العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان حيث عقد فيه فصلا في بيان فوائد الإيمان وثماره وآثاره وهذه الفائده التي دلت عليها هذه الآية الكريمة سيجعل لهم الرحمن ودا يبينها الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أورده عامة المفسرين عند هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريد إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يوضع تأمل هنا وفي الآية قال سيجعل لهم الرحمن فالامر بيده جل وعلا قال وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبرض فلانا نسأل الله لنا جميعا العافية قال إني أبرض فلانا فأبرض فيبرضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبرض فلانا فأبرضه فيبرضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض وهذا الحديث لما خرج مسلم في صحيحه وذكر له بعض الطرق ذكر في بعضه في بعض طرقه طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ذكر قصه وهي ان سهيل بن ابي صالح يقول كنا وقوفا في عرفه فمر عمر بن عبد العزيز فاقبل الناس عليه ينظرون اليه اي نظره حب وتقدير وموده فاخذ الناس ينظرون اليه فقلت يا ابي اني ارى ان الله يحب عمر بن عبد العزيز أن الله يحب عمر بن عبد العزيز فقال وما ذاك يا بني قلت لما أرى من إقبال قلوب الناس عليه أي الناس تحبهم قال لما أرى من إقبال قلوب الناس عليه قال بأبي أنت والده يقول له بأبي أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله اذا احب عبدا ذكر الحديث وجاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كتب الى مسلمه ابن مخلد رضي الله عنه وكان ولي مصر فقال له سلام عليك اما بعد فإن العبد إذا أطاع الله أحبه الله وإذا أحبه الله حببه إلى عبادة وإن الله إذا أبغض العبد وإن العبد إذا عصى الله أبغضه الله وإذا أبغضه الله بغضه إلى عبادة وهذه البغضة التي تكون من نصيب من يعصي الله سبحانه وتعالى توضع في قلوب العباد ولهذا يجد الإنسان العاصي وحشه بينه وبين الصالحين من عباد الله خاصة ويجد نفسه ناخرة منهم وأنه ليس منهم وليس منه ولا يحرص على مجالستهم وهذا كله من شؤم المعصية وآثارها السيئة وعواقبها الوخيمة على الإنسان في هذه الحياة الدنيا ثم إن المؤمن عندما يقوم بالأعمال الصالحات يجب عليه أن يقوم بها مبتغيا بها وجه الله راجيا بها ثواب الله لا يقوم بها تزلفا للمخلوقين وتصنعا للعباد ومراءات للناس فإن المراءات والتصنع والتزلف للناس لا تزيد الإنسان عند الله إلا بعدا وفي قلوب الناس لا يزداد إلا مقتن والعبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله ولا يطلب بها إلا ثواب الله ولا يرجى من ورائها إلا نيل رحمة الله سبحانه وتعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين أما من يقوم بالعبادات من أجل الناس تصنعا وتزلفا ومراءات فهذا لا ما المأمل ويحرم نفسه ثواب تلك الأعمال وأجورها وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ومما يروى في هذا المقام ما رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن رجلا قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها انظر إلى النية قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها ثم أخذ يجتهد في العبادة أخذ يستهد في العبادة، فكان لا يرى إلا قائما يصلي. قال وكان أول داخل للمسجد، وأو اخر خارج منه. لكن النية ما هي؟ عبادة أذكر بها. قال فلم يعظم. قال فلم يعظم. وكان كلما مر بقوم قالوا انظروا هذا المرائي لان الانسان مهما حاول ان يخبي خفاياه يفضحه الله سبحانه وتعالى ولا يجعل له قبولا او محبه في قلوب العباد ولهذا ننتبه مره ثانيه لقوله سيجعل وايضا لقوله يوضع له هذا امر بيد الله سبحانه وتعالى قال فكان لا يمر بقوم الا قالوا انظروا الى هذا المرائي فقال ما اراني اذكر عند الناس الا بشر ما اراني اذكر عند الناس الا بشر واربط هذا بقوله في في بدايه الكلام عباده اذكر بها فاصبح لا يذكر عند الناس الا بشر عمل بنقيض قصده حتى الشيء الذي كان يطمع فيه في دنياه ما حصل قال فلما راى هذه الحال قال لأجعلن عملي كله لله لاجعلن عملي كله لله وقال بنيته قال فما انقلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمل حتى كان لا يمر على قوم الا قالوا رحم الله فلانا رحم الله فلانا يعني اصبح في السنه الناس الدعاله الدعاله رحم الله فلانا ثم تلا الحسن قول الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ورده والعبد ينبغي أن يسعى في هذه الحياة في نيل محبة الله ونيل محبة عباد الله وقد جاء في ابن ماجه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس الشاهد أن الإنسان يجتهد في هذه الحياة في نيل محبة الله تبارك وتعالى ولن ينال هذه المحبة بمجرد الأمان ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل لهذا علامة وبينة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا المقام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك وليكن هذا الدعاء ختام هذا اللقاء والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله جزا الله الشيخ على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه الكلمات الطيبات واسال الله سبحانه وتعالى ان اجعلنا اياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نذكر ايها الاخوه بان خطبه الشيخ بكره ان شاء الله شاحسين وين بكره ان شاء الله في مسجد التغيم الشمل ان شاء الله خطبه الشيخ في خطبه الجمعه باذن الله جل وعلا اللي في المسجد اللي في النسيم اللي عند المغفر اللي عند المغفر اذا كان في سؤال من الاخوان للشيخ اذا كان احد عند الثاني تفضل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الحب الحب من الله بالعبد ولا العبد لله اللهم اسالك الحب ما عد سؤالك اللهم اني اسالك حب يعني هو ليس الحب الله له ام يسال ان الله يحب به بالله ايوه لما قال في الدعاء اللهم اني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك هذه كلها الثلاث عبوديات يقوم بها العبد أساسها وأصلها حب الله أن يملا القلب بحب الله تبارك وتعالى ولهذا قال اللهم اني أسألك حبك يعني أن تعمر قلبي بحبك ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضيه عمارة القلب بحب الله أن يحب الأشخاص الذين يحبهم الله والأعمال التي يحبها الله اللهم من يسألك حبك وهذا هو الأساس والأصل ثم يتفر عنه حب من يحبك ويتفر عن حب العمل الذي يقربني إلى حبك والأصل في هذا كل حب الله جل وعلا وهذه الأمور تبع مثل ما جاء في الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فقوله حبك أي حبي لك يعني أن تعمر قلبي بمحبتك وإذا عمر القلب حقا وصدقا بمحبة الله نال العبد ثمرة ذلك يحبهم ويحبونه شيخ الآية من الذين آمنوا وعملوا الصالح سيجعلهم رحمن وده هل هذه دلالة على أن لم يكن هناك تخاص بين المؤمنين. إن هذا سمع. صدق الإيمان هذه الناحية. الناحية الثانية لو كان هناك تنافر بين المصلين وبين هذا أن هذا علامة على أن الإيمان ناقص أو غير متمكن. لعل يعني ما يكون فيه الجواب على هذا السؤال الحديث. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فهذا الأمر مرتبط بالإيمان ان قوي الإيمان قوية التواد والتحاب بين أهله وإذا ضعف الإيمان ضعف التواد والتحاب بين أهله. وفي بداية الحديث أشرت إلى أن هذه ثمرة من ثمار الإيمان. وإذا كانت ثمرة من ثمار الإيمان ان قوي الإيمان قوية الثمرة وإن ضعف الإيمان ضعفة الثمرة. وإذا وجد بين الناس التباغض والتعادي والتدابر والتحاسد والتناجس هذا ليس علامة قوة إيمان ليس علامة قوة إيمان هذا علامة ضعف الإيمان لأن الإيمان يزيح عن الناس هذه الأشياء ويبعدها عن القلوب ويجمعها على الصفاء وعلى الود وعلى الإخاء كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابر وكونوا عباد الله إخوانا قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهذه هذه ثمرة يعني وجود المودة والمحبة هذه ثمرة من ثمار الإيمان إن قوية إن قوية الإيمان قوية وإن ضعف الإيمان ضعفت لأن حظ العبد من ثمار الإيمان بحسب حظه من الإيمان نفسه والله أعلم تفضل هل يعني هذا هذه الأمور إذا حصلت اذا إذا حصلت. وأنس العبد بها واستبشر خيرا لا بأس بذلك أما أن تكون مدعاة للإنسان ان يزكي نفسه وأن يغتر بعمله فهذا ربما كان باب شر على الإنسان ولهذا ينصح أهل العلم يغتر الإنسان بعمل وأن يغتر بعباده وأن يغتر بعلم وأن لا يغتر أيضا بمجالسة أو رؤيه الصالحين لا يغتر بذلك بل يستمر دوما وأبدا في إصلاح نفسه ومجاهدتها على الخير دون أن يحصل له اغترار إما بكلام يسمعه من الناس في الثناء عليه أو بعلم قليل حصله أو بعبادة يسيرة واضب عليها أو نحو ذلك لا يغتر بذلك لكن ان سمع من الناس ثناء يأنس بذلك ولكن لا يفتح على نفسه باب اغتراب لا يفتح على نفسه باب اغتراب والصحابه رضي الله عنهم كانت حالهم في هذا اكمل حال جد في العباده واجتهاد واقبال على الله والثناء عليهم العاطر على الانسنه ولا يذكرون الا بالخير والجميل وما كان وما كان احد منهم يغتر بمثل ذلك اللهم اغفر لي ما لا اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون هذه كلمتهم في ما يغتر احدهم بكلام يسمعهم وحالهم كما ذكر الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن نختم بهذا السؤال الأخير يقول الشيخ كيف نجمع بين تحقيق محبة الله وخشيته هذه المحبة والخشية والرجاء كلها فرائض ثلاثتها يجب أن تجتمع في القلب كلها فرائض يجب أن تجتمع في قلب المسلم قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالرجاء والحب والخوف خوف الله سبحانه وتعالى كلها يجب أن تجتمع في قلب المسلم لتستقيم حاله وليحسن إقباله على الله تبارك وتعالى وكل من هذه الثلاث تعد فرائض وواجبات يجب أن تكون قائمة في في قلب المسلم ويسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية واليوم بين المغرب والعشاء كان الحديث حول هذا ال حول هذا الموضوع. إحنا ردنا نختصر السؤال. <تصفيق> لا ما دام قلت نختم ما نقطع ما نرد وارده ويقول نختم خاف يتفشل بس الحين بس بس <تصفيق> حمد بس يعني ما, ما تفشل أنت لا, لا, لا <تصفيق> طيب اقرا وجاوب عليه انت. لا شيخ ما نجاوب أنتم موجود يقول حديث حديثنا مسلم أنه يكون اقوام الصحابة لهم اجر خمسين منكم فما معنى هذا الحديث عد السؤال يقول السؤال هناك حديث معناه أنه يأتي من الصحابة قوامهم من واحد منهم أجر خمسين من الصحابة فما معنى ذلك نرد التوضيح حديث شوي أن الشهداء وأنبياء اثنين من اثنين منهم على كل حال يحتاج لفظ الحديث فيراجع لفظ الحديث ويراجع أيضا كلام أهل العلم على معناه في شرحات الحديث احتاج مراجعة لفظ الحديث اذا تحفظ الحديث بدقة عطنا اياه وانا من منكم خمسين من من منهم وطالب من منكم هذا العلماء يعني لما تكلموا على هذا الحديث يعني هؤلاء اجر خمسين متعلق بالعمل لأن أيام الصبر ويلقى فيها الناس شدة في صبرهم على نصرة الدين والقيام به والمحافظة عليه ولهذا كتب لهم هذا الأجر في هذا الباب المعين. ولا يلزم من ذلك أن يكون هؤلاء خيرا من الصحابة لا يلزم لأن الحديث هنا عن باب معين حصل لهؤلاء فنالوا هذا الأجر لكن الصحابة عندهم أجور ما يحصلها غيرهم قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فالسابقة في نصرة الدين والصحبة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها لنبيه صلوات الله والسلام عليه أجور الأمة لأن كل خير وصل الأمة وصلهم من طريق الصحابة فهناك أبواب أخرى لا يلحق الصحابة فيها أحد ولا يدركهم فيها أحد لكن هنا هذا الحديث الكلام فيه عن جانب معين كان من هؤلاء فحازوا فيه هذا الأجل أما قضية المفاضلة في بين الصحابة وبين من يأتي بعدهم فالصحابة لا يلحقهم أحد لا يلحقهم أحد ممن يأتي بعدهم وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم الداخلون دخولا أوليا في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فالحديث مثل ما ذكرت لك هو يتحدث عن جانب واحد من جوانب الأجر أو تحصيل الثواب لهؤلاء أما عندما يقارن بين الصحابة وبين من جاء بعدهم ليس هناك مجال أصلا للمقارنه والله تعالى اعلم جزاكم الله خير أخوة على هذا الحضور ونشكر الشيخ على هذه الكلمات الطيبات نسال الله عز وجل ان نكون وياكم ومن تسمعون قول اتبعون احسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد